ل س م الله الرحمن الرحيم لفضيله ا ل ت ه ز م و ن うん。<level. S 2> mm hmm. 「今日も」 ادع لنا ربك يخرج لنا من ماتت م س ل م ة ا ل ب النابلسي 「えっ 「なんで you I m o n t about...